الحمد لله وحده ذي الجلال والصلاة والسلام على النبي محمد وصحبه والآل وعلى من صار على نهجهم وقتف أثرهم واتبعهم بإحسان ثم أما بعد.